بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْمُرْسَلَاتِ عُفَا فَالأَصْفَاتِ عَصْفَا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرَا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقَا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا أوذرا أَوْ أَذًى أَوْ نُذْرَا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أبقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل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 أَلَم نَّقلُكُم مِم م إَّهين فَجَعلنَاهُ فِي قَرار مكين إِلَ قَدَر مَّ عَلُوم فَقَدَر مَا سَعَمَّ يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامقات وأسقيناكم ما ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعبا لا وَقِيلَ وَلا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَتُ صُفْرٍ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمٌ لَا يَنطِقُونَ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 ويل يومئذ للمكذبين ان للمتقين في غلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَإلُ إ يَومَئزِ للِلمُكَّبِ وَإذَا قِيلَ لَُ مَركَعُ لَا يَكَ وَإلُ إ يَوونَئِزِ للِلمُكَذبِين فَبِأَّ حَد بَعْدَهُ يؤمِنُ